لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله وفور حليم لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ سَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا طلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروق ولا يحل لهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برد أدين في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليه النبي المعروف ولالرجال عليه الندرة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتت من شيئا إلا أن يخاف ألا يكِم أعوذ بالله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افْتَدتُ به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 ما جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَينُها لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَقُتُمُ النِّسَاءُ فَذَا لَوْ نَأْجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا